رجوا بان يكونوا مع الخوالف وطبع على كل بهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين امنوا معه جاهلوا باموالهم وانفسهم